القاهره تقدم الصراحه الجرأه الثروه السلطه ومعهم الشهرة كلها تاءات مربوطه وضيفنا يحاورها ور مع تاء التاء المربوطه عبد الرحمن راشد اهلا بكم مستمعينا الاعزاء هذه سهره الجديده في سهرات التاء المربوطه في الواقع هذه السهره تكميله لرحله تاريخيه ممتعه مع الاستاذ الدكتور محمد رفعت الامام المؤرخ واستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والعلاقات الدوليه اهلا بيك مره اخرى اهلا دكتور, دكتور, دكتور. رفعت معانا في حوارات التاء المربوطه تاء جديده بقى يعني الحقيقه احنا اتكلمنا ختمنا ب عبقريه مصر وشخصيه مصر والدكتور جمال حمدان وانت ختمت ب زياره للعاصمه الاداريه يعني برضه كثير من الناس كلمهم وجهه نظر انه لماذا عاصمه اداريه وانت قلت انه الرئيس السيسي بانشائه العاصمه الاداريه يستجيب لرؤيه جمال حمدان في عقاريه مصر الرئيس السيسي من البناه اه يعني محمد علي اسس مصر الحديثه اه اسماعيل اسس الام المصري نعم فؤاد اسس جدد الدوله المصريه امم الملك فؤاد اه بالجامعه المصريه و... ومجمع مم. اللغه الاذاعه طبعا تاج من عصر فؤاد نعم عبد الناصر اسس مصر القوميه نعم امم السادات اسس مصر الوطنيه امم الرئيس السيسي مصر الرقميه الذكيه اه اه, آه, آه الانجاز الابرز امم الرئيس السيسي انتاج دولة م. جديدة مواكبة للتكنولوجيا اللي بيحصل في العالم فمصر والعاصمه الاداريه عاصمه رقميه تعتبر ما هي يعني آه جوهر آه مشروع الرئيس السيسي انه نقل مصر من دولة تقليديه الى دولة ذكيه اه, آه هذا انجاز آه يعني شيء ساوي انبثق من فكر رشيد هو فكر الدكتور جمال حمدان نعم لذلك نعم. انا يعني بقو طالب طالبته في معرض الكتاب لما كان شخصيه المعرض الدكتور جمال حمدان مم. ان كتاب جمال حمدان يبسط لطلاب الابتدائي مم. ثم جرعه أعلى, اعلى هل يمكن تبسيطه دكتور رفعت من الممكن تبسيطه من الممكن اه, آه. مين اللي يبسطه والله مهم يعني مهم قوي يبقى فيه اساتذيه تاريخ اساتذيه جغرافيا ده مهمه وصافه التربيه والتعليم ويكون فيه كوادر مؤهله اه من الجغرافيين والمؤرخين وعلماء الاجتماع وعلماء اللغه لان لغه جمال حمدان خطيره طبعا طبعا يعني في في مساحات ضيقه بيقول افكار تحت الكتب اه افكار مكثفه جدا مم. جدا مم. وبالتالي شخصيه مصر ينبغي ان يكون كتاب للمصريين مم. عبر مراحل التعليم مم. حتى التعليم الجامعي يعني يكون في كليه الطب مم. الهندسه مم. التكنولوجيا الحاسبات مم. مم. فكره كتاب شخصيه مصر مم. اعود بك الى دراسات التاريخ يعني عقب انت تخصصت تقريبا في تاريخ الارمن في القرن 19 والقرن 20, 20. 20 هل اكتفيت بهذا ولا ذهبت مناحي اخرى في موضوع الارمن ام في دراسات التاريخ الدراسات التاريخيه لا انا حضرتك ده عملت تقريبا اول كتاب بيرصد الجذور التاريخيه لظاهره اولاد الشوارع في مصر اه اه منت انت معاصر الان يعني انت معاصر هذه الظاهره يعني كده لان اولاد الشوارع ظاهره تاريخيه ولا ظاهره مجتمعيه حديثه لا مجتمعيه ظاهره تاريخيه يعني كانت موجوده في في عصر محمد علي مثلا اه وفي عصر المماليك كان يطلق عليهم محمد علي اه الاطفال الهائمون على وجوههم اه وقال لهم اول الاطفال دول مم. وهتم المصانع يشتغلوا يساعدهم يقالهم دول اه اه الظاهره دي كانت معناه تطور المدينه في القرن ال19 اه وبدا يظهر رساتت ان الظاهره من البدايه 1883 مم. لما ظهر اول نص خاص باولاد الشوارع اللي كان بيطلق عليهم الاحداث مم. في اول تشريع مصري 1883 مم. كانت الباب السابع مم. من قانون الرقابات المصري كان طلع هذا النص خاص باولاد الشوارع قال عنهم ايه كان بينظم في في ثلاث انواع اه في الاحداث المجرمون اللي هو الحدث اللي ارتكب جريمه اه وفي المنحرف اه وفي المتشرد اه يبقى انا عندي ثلاث انواع اه من اولاد الشوارع او اطفال الشوارع ويختلف علاج آه. كل نوع في اللجنه العقابي اللي ارتكب جريمه تمام لكن الجوهر ما كانش بيعاقبوا زي الكبار مم. يعني ما يقدرش يزرع عليه حكم مم. اعدام ما يقدرش يزود على حكم اشغال شقه مم. كانت الاحكام بتناسب يعني المرحله العمريه وكانوا محددين سن الطفل اولاد مم. الشوارع لحد 15 سنه مم. ثم اتطورت التشريعات وخلوا لحد سنه 18 سنه مم. وبيسموها الاحداث الكبار او مم. البالغين مم. فالاحداث فجد نشات مع لها اسباب ان المدينه اتطورت وكبرت في القرن ال19 فبات في هوامش جاي من الارياف وجاي من الاقاليم المختلفه بتقول هوامش وما بتقولش عشوائيات لا كان في هوامش المدينه اه لكن آه ما كانش في عشوائيات ما هي دي العشوائيات بعد كده اه فالاطراف كان دايما جاي ساكنها اللي الوافدين من خارج المدن سواء كانت المدن دي القاهره اسكندريه اسماعيليه السوي... اي مدينه في هذا التوقيت يعني في الوقت ده ظاهره تعدد الزوجات والانجاب كان بشكل مبالغ فيه اه فكان في اطفال كتير بيخرجهم اا نتيجه الفقر يخرجون من البيوت ولا آه. يعودون آه. هو واولاد الشوارع آه. بالنسبه 80% كانت انتاج مباشر للفقر للفقر اه وينتج مباشر حتى الان يا ركز وحد وحد الان انا انت انت رصدت الظاهره واكتفيت بالرصد ام وضعت اسس لعلاج الظاهره الكتاب استوحيته لما كنت بتجول في القاهره م. في الفتره العصيبه م. بعد 25 يناير م. وتلاقي كميه اولاد نايمين تحت الكباري غير طبيعيه وكانوا في هذا التوقيت خطر من مخاطر الامن القومي المصري اه كانوا مهددين الشارع ومهددين طبعًا. الناس طبعا مم. طبعا طبعا الحمد لله اختفت الظاهره دي على فكره ده كانت تكون اختفت يعني مم. مم. آه... تفتكر اختفت ليه هل تم علاج الظاهره و... ولا تم استيعابها ولا الاطفال في مهن انا في... اظن أزل... لا يعني مم. كان في مشروع تبنته القوات المسلحه مم. اتجمعوا الشباب وانصهروا في مشروعات او في جميل اه فدي اه, آه. انا رصبت الموضوع مم. من الجذور امم وازاي التشريعات مم. والمعالجات مم. طبعا كان اسوا حاجه بالنسبه لطفل الشوارع مم. التعامل الامني ده بتعتبره مجرم آه. آه. مش ضحيه نعم نعم, نعم. فاكان لما عملوا مشروعات مم. لاستيعاب مم. اولاد الشوارع مم. اول مشروع قالك نعمل لهم تفتيش زراعيه زي مثلا تفتيش تفتيش السيرو والناس ياخدوا الاولاد دول يروحوا يشتغلوا مزارعين يعلموهم فن الزراعه لكن كان بيعاملهم ان هم سجناء اه وبيشرف عليهم شويش فكانت العيال بتهرب غير كده كبار ملاك الاراضي الزراعيه استغلوهم اه, آه. وما مدهمش اي حقوق فقالك اه ده دول انتاج المدينه ما ينفعش ان احنا نوديهم اراضي زراعيه طب الحل الثاني عملوا مدن صناعيه المحله الكبرى اه في المحله الكبرى اتلموا الاولاد وودوهم يتعلموا مهن وحرف مم. عشان هم ابناء مدينه استجابوا للهرب لكن بقيا التعامل الامني مم. ان هم مجرمين مم. فدي كانت وصمه تعال فكانت التجارب اللي انا درستها كلها مم. ان احنا المفروض دول ضحايا مش مجرمين اه ولازم ان العلاج يكون مجتمعي مم. ما يكونش علاج امني فقط لا العلاج مم. الامني اللي ارتكب جريمه هياخد عليها عقوبات لكن ده تحيه فلازم ادمجه في المجتمع مم. يعني انت كمان في هذا الكتاب أه. تحولت الى عالم مجتمع وصفون اه ما هم بيوصفونا علماء اجتماع قلت لهم لا ده ده في صلب التاريخ اه وبعدين ا الاستاذ فريت شاوي عمل جعلوني مجرما هذا فيلم شهير عشان يعالج فيه مم. مشكله السابقه الاولى مم. العين اللي كان احفاس بيجي يخرج المجتمع مم. يصطدم بعاداته وتقاليده فقال لك يعني ف ف فتكلف من الرئيس عبد الناصر ان هو يعمل فيلم جعلوني مجرما نعم بعد هذا الكتاب المهم يعني انت مزجت في هذا الكتاب بين دراسه المجتمع ودراسه ظاهره مهمه وخطيره في المجتمع ورصدتها ورصدت العلاجات المختلفه منذ بدء الظاهره وحتى الان عدت للتاريخ ام ذهبت الى العلاقات الدوليه العلاقات الدوليه انا اهتميت بعلاقات مصر مش بالدول المالوفه بريطانيا فرنسا مم. علاقات مصر بدول اسيا الوسطى والقوقاز انا عندي علاقات مصر بدول اسيا الوسطى والقوقاز هذه الدول كانت جزء من الاتحاد السوفيتي السابق بعد ما آه. استقلت عن الاتحاد وتفكك الاتحاد مطلع تسعينات القرن المنصرم حصل صراع كبير جدا بين تركيا ايران طويل مما يملوا الفراغ اللي حصل بعد في هذه المنطقه م. بعد انسحاب روسيا ف انا بدات اعمل مجموعه يعني دراسات نشرتها في مجال السياسه الدوليه م. عن اهميه اسيا الوسطى والقوقاز بالنسبه لمصر م. ان دول قاعدهم 70 سنه في ظل الإلحاد وبالتالي الأزهر زي ما هو له دور في شرق اسيا مم. وافريقيا مم. وقوه ناعمه رهيبه مم. لابد ان الازهر بسرعه آآ آآ يعني وخاصه ان هذه بها بها سكان مسلمون جدا مم. وناس انقياء يعني اسلامهم نقي لان ما ما ما كانش اسلامهم بارادتهم مم. التجار المسلمين كانوا بالرحله يقدموا صوره ايجابيه للمسلم نعم فالناس دي اعجبوا بالاسلام مم. زي معظم افريقيا بالضبط مم. وبالتالي ده كان جزء مهم طالبت بيه ان طب انت في دراساتك اكتفيت بالدراسات النظريه ام سافرت لهذه الدول انا سافرت الارمنيا فقط لكن ما حصلش شرف ان انا سافرت الدكتور محمود فهم حجازي الله يرحمه مم. كان له ماسك جامعه مهمه في كازاخستان نور مبارك يعني مم. جامعه مهمه آه. يعني مصر كانت مشاركه فيها بشكل كويس يعني اعضاء التدريس والطلاب والتبادل العلمي وكان يشغل منصب نائب رئيس جامعه القاهره قبل السفر هو اصبح الرئيس ومؤسس هذه الجامعه مم. جامعه نور مبارك مم. فدي كانت جامعه مهمه جدا في هذا التوقيت يعني وكانت مهمه في المد الثقافي والقوه الناعمه المصريه الى مم. اسيا الوسطى والقوقاز اهميتها ان هي استراتيجيا مع مصر هيعملوا توام استراتيجي عاليه جدا سوق رهيبه مم. مواد خام رهيبه مم. مم. ف ف ف كان هدفي من مجموعه الدراسات اللي عملتها في العلاقات الدوليه مم. ان مصر يعني تخرج عن الدوته التقليديه م. في العلاقات الدوليه م. وتوسع مجال استراتيجياتها وقواها الناعمه الى اسيا الوسطى والقوقاز خمس دول اسلاميه م. في اسيا الوسطى م. يضاف لهم اذربيجان وارمنيا وجورجيا ارمنيا غالبيه السكان من الارمن مسيحيين هم دي اول دوله اعتنقت المسيحيه دين رسمي م. لها في آه. 301 ميلاديه قبل ان الامبراطوريه البيزنطيه ان الامبراطوريه البيزنطيه 313 بموجب مرسوم ميلان قال لك المسيحيه زيها زي اي دين م. لكن ارمين كان تتبع نقط الديانه المسيحيه حتى لا يفرض عليها الفرس عباده النار الزرادشتيه ف فده كان توجهي في العلاقات الدوليه واضفت استاذ العلاقات الدوليه الى استاذ التاريخ الحديث والمعاصر ولم يستنكر سفيره الجامعات اضافه العلاقات الدوليه عام حديث الى التاريخ الحديث والمعاصر انا بدرس الرابعه تاريخ ماده تاريخ العلاقات الدوليه اه هي موجوده عندنا اه في اللائحه يعني اه ودي لائحه جديده انا عملتها وانا عامل كليه الاداب مم. اضفت ليها تاريخ العلاقات الدوليه مم. في العصور القديمه العصور الوسطى العصور الحديثه مم. فانا بدرس واضفنا اليها تاريخ الدبلوماسيه ايضا تاريخ أوه الدبلوماسي أوه انا عملت لائحه متطوره اثناء كنت عميد انت تنافس كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه هكذا يعني لاول مره في تاريخ كليه الاداب على مستوى مصر يكون في قسم سياسه آداب ضمنه ها اثناء امادتي اه وسمح لك المجلس العالي للجامعات وسمح لنا اه وخرجنا دفعات اه وه بيسجلوا حاليا مم. في العلوم السياسيه وانا تحدثهم قلتهم الاصل مم. قبل ما يتعمل كليه اعلام مم. وقبل ما يتعمل كليه اقتصاد علوم سياسيه الكل كان بيتعلم بيتعلم في كليه الاداب جامعه فؤاد الاول فقلت لهم انا رجعت للاصل مم. ف انا عارف ان حضرتك خريج اقتصاد ونفس <تصفيق> انا انا لكنني لست يعني شديد التعصب يعني طبعا <تصفيق> انا احب كليه القانون الانسانيه كن... اه وحده كلها؟ آه طبعا آه طبعا وانا بعتبر ان اني, أني رافض مهم لدراسات الفكر السياسي من كليه الاداب من التاريخ والجغرافيا طبعا و... آه واول امبارح اظن كان استاذنا الدكتور علي الدين هلال نعم. في احد اللقاءات الاذاعيه نعم قال لهم التاريخ رقم 1 لمعرفه الـ الـ العلوم السياسيه نعم. والعلاقات نعم. الدوليه نعم نعم نعم هي وحده متكامله الدراسات الانسانيه نعم وانت عندما تدرس التاريخ تدرس الفكر السياسي يعني مم. ندرس الفكر السياسي من بدايته من سقراط وارسطو والعصر اليونيكي وانا امر بكل العصور درست... وهذه دراسه أنا... تاريخيه انا درست مم. هذا الكلام مم. في قسم سياسه تاريخ الفكر السياسي مم. عبر العصور على مدار اربع سنوات وزعناه وفي قسم التاريخ تاريخ الفكر السياسي نعم هروح بك لأرمينيا بقى يعني عندما ذهبت لأرمينيا وهم كانوا يعني لديهم اكيد فكره يعني انك أرخت للأرمن في مصر مم. وذكرت أحلام الأرمن في مصر كيف قوبل جهدك العلمي هناك قدروا كتير جدا جدا ان واحد أجنبي مم. ومسلم لأن هم عانوا من عقدة الاضطهاد الديني اه ان واحد مسلم مم. اتناول بموضوعيه مم. تاريخهم بهذا العمق وقدمه اكاديميا وقدمه للمثقفين عبر وسائل الاعلام المختلفه يعني. نعم مم. فكانوا مبهورين جدا مم. لدرجه ان اتكتب عني مقال استاذ عصام كامل كتب عني مقال, مقال مسميني ابو الارمن في مصر ااه <سؤال> <تصفيق> ف ومن و... و... و... و... اجمل الحاجات ان انا لم اسع الى طلب تكريم منهم امم <متحدث> ف وزاره الخارجيه بتدي ميداليه للاجانب اللي بيساهموا في توثيق العلاقات الخارجيه فادوني ميداليه ادوني ميداليه وزاره الخارجيه امم <متحدث> و الرئيس الارماني روبرت كوتشاريان اعلى ميداليه بيديها لاجنبي اسمها امتنان منحاني في 2017 امتنان لهم الحق ان يمكنوا لك واشترطت تسلم الجائزه في مصر اه و وبالفعل في السفاره الارمنيه بالقاهره في 2017 مم. عملوا مراسم مم. تسليم الميداليه مم. و اثناء في 2017 كان الارهاب على اشده والشهداء كلهم بنسمع فاهديت الميداليه مم. الى ارواح شهداء مصر نعم نعم ضحايا الارهاب اه صح ليه لان الارمن عانوا ايضا من الارهاب على مدار تاريخهم من الاضطهادات ولكنهم لم يضطهدوا في مصر مصر لا, لا, لا ابدا مصر, مصر حاضنه ده ده وصل وصلوا فيها لوزير الخارجيه نعم ونوبار باشا رئيس الوزراء وفي شوارع في القاهره النهارده باسمهم نعم شارع نوبار باشا نعم كوبري باغوس النوباريه هم حتى في الحياه الفنيه والادبيه يعني لهم جهد وباع طويل يا آه. الرفاع لو قلنا السينما اه طبعا هي قامت على اكتاف يعني غير المصريين في بدايتها في بدايتها اه طبعا آه ففي السينما من المنتجين الاوائل كان ارتيان وتيكفر انطونيان اللي انتج افلام رائعه جدا الناس والنيل وده كان عن آه اهل النوبه اه وخرج يوسف شاهين يوسف شاهين وهي مين خلي بالك من زوزو من... من... من... اه انتاج تك فور انتونيان مم. واميره حبي انا مم. فده منتج 300 فيلم واكثر موسيقى تصويريه فؤاد جراغي بانوسيان اه فؤاد جرابيد بن حسين لكن نجم نجوم الموسيقى التصويريه في الافلام العربيه اكتر من 600 فيلم مم. معظمها من كلاسيكيات السينما المصريه نعم واول قصيده سيمفوني في الاذاعه عمل فؤاد الظاهري نعم مم. ومن مؤسسي بعد 52 مم. فرقه الاذاعه الموسيقيه كل فؤاد الظاهري وليه ابداع يعني لك تكريم اخر يعني الحقيقه وهو تكريم في اقصى الغرب يعني شوف من ارمينيا الى الولايات المتحده مم. الامريكيه سر ايه جربيز بازيان ترك وقف مم. ينفق منه على المتخصصين للاجانب في الثقافه الارمنيه مم. والتاريخ الارمني ولا نسعى اليهم بالمناسبه هم بيبحثوا عنك ويقول لك انت كسبت الجائزه دي ففوجئت 2010 ان يعني جاي لي يعني جواب ان حضرتك وقع عليك الاختيار مم. من اللجنه المنظمه انك هتاخد جائزه جربت بابا زيان على مجمل انتاجك عن الأرمى والفعل جم عملوا لي حاجة جميلة جدا تسكرية علىها <تصفيق> اسم كده بالمياه الذهبية وحاجة قيمة جدا لم تسافر إلى الولايات المتحدة لا ما سافرتش <تصفيق> الولايات المتحدة التي جاءت إلى مصر كما أن أرمينيا هي التي, التي جاءت جاء إلى لا. مصر لكن أنت زورت أرمينيا مرتين اه رحت م. مرتين وعفى المره الثالثه اذن تلميذي يروح انا رحت مرتين فلشحت تلميذي دكتور محمد رفعت الامام انت عملت يعني عميد لكليه الاداب بجامعه دمنهور دم عندما توليت العماده كيف يعني عدلت م. كيف سويت بين الاقسام المختلفه في كليه الاداب وانت منتمي الى ايه الى قسم قسم مختلف امم 2000 في فبراير 2016 صدر القرار الجمهوري بتعييني عميدا لكليه الاداب امم كليه الاداب في هذا التوقيت سبع اقسام وهي اداب حديثه ايضا اداب دمنهور يعني احنا 2010 انفصلنا عن جامعه اسكندريه امم لكن هي موجوده في ضمن هور من 84 مم. كفرع من فروع جامعه اسكندريه مم. زي معظم الجامعات مم. الفيوم اسويس في انها كانت فرع من فروع جامعه القاهره نعم حتى المنصوره طب المنصوره كانت في اساسها فرع من فروع جامعه القاهره نعم ف اتلقت سبع اقسام مم. من الاقسام التقليديه مم. العريقه يعني مم. اللغه العربيه مم. الانجليزيه التاريخ الجغرافيا الفلسفه الاجتماع الاثار اليوناني والروماني فقلت لازم الاثار اليوناني والروماني اشمعنى يعني على ان القسم اللي في جامعه الاسكندريه ده امتداد ل تلمذته على اساس ان الاسكندريه بيها المصري الروماني والساحل الشمالي بالمصري الروماني آه آه تمام يبقى في قسم عصري يوناني وروماني اه اه فانا آه يعني قلت لا يعني لازم واللائحه اثبتنا العظام دي اللي الستينات مم. هو اللي واضعها لدرجه انك تلاقي يعني عندما اقيم كليه الاداب او انشا كليه الاداب في جامعه الاقصر مثلا او في جامعه جنوب مم. الوادي اجعلها تتخصص في دراسه الاثار مم. المصريه القديمه فقط لا ما ولازم يبقى دراسات يعني شيء يكون بال... لها خصوصيه انا قلتش معنى حتى بالعمي وانا الله حضرتك في اسكندريه باعتبار ماضيها اليوناني آه. مقبول انه يكون في قسم طبعًا. اسمه عصور يونانيه ورومانيه لكن دمنهور اقدم مدينه في التاريخ تمن حور اه اقدم من دمشق يعني هما الاثنين اقدم مدينتين آه. اه اقدم مستمرتين اه دمشق وادي منهور بنفس الاسم بنفس المكان بالظبط امم تاريخ آه آه الاسلامي وراشيد في وادي منهور رهيب عندي وادي الناطرون الحضره القبطيه طبعا, طبعًا ف قلت لازم اللوائح القديمه دي تتغير مم. وتواكب ما يحدث في العالم مم. نضيف اقسام جديده مم. طبعا الحرس القديم ما حبوش فكره الاقسام الجديده وعايزين يحافظوا على الكتله الطلابيه اللي بتدخل لهم نعم نعم فاضفت امم اللغات الشرقيه نعم تركي وعبري امم وفارسي امم وقلت لهم اللغات دي مهمه للامن القومي المصري انا كنت متصور م. انك ستضيف ايضا اللغه الارمنيه لا انا حل... انا خدت معنى حالا حضرتك 2 عملت قسم اعلان وام اسست استوديو على احدث طراز استوديو استوديو اذاعي طبعا استوديو متكامل استوديو فيه قاعه العلاقات العامه القاعه الثانيه فيها ديسك بتاع الصحافه القاعه الثالثه البث الاذاعي واللي حضرتك صور يعني اساس ناس قسم ايه على ايه اساس قسم اثار اثر بعمومياته شعبتين اه مصر القديم ايوه والاسلام اه كده اضافه ل عشان ما هو هيبقى في اثار يوناني وروماني وفي النهايه دي احتلال اجنبي نعم واثار البلد الاصليه ان العالم كله بيدرسها نعم والايجبتولوجي مقتسح الجامعات الاجنبيه مم. يبقى مفيش عندي اثار مصر القديم فالحمد لله اسست اثار مصر القديم واثار اسلامي مم. طبعا كان في صراحه رهيب مم. لان لك هتعمل قسمين اثار مم. ده ضمن قسم اثار البلد مم. وده قسم اثار ثانيه خالص يعني مم. مم. ده درس عن احتلال اليونان الروماني في مم. مصر مم. مش انجاز ده احتلال مم. مم. فلازم الاصل الاثار المصريه القديمه واقتنعوا بهذا بعد صراع رهيب ما الصراع رهيب او عملت قسم سياسه مم. اختصرت فيه ليحت قليلة الاقتصاد والعلومات السياسية مم. في قسم السياسة مم. والسبب السبب. قسم السياسة يعني wh пон f with yourión or with your bases a di stamps and social rums أم 夫 teem a law Center على الصراح ap ap you are at all of cuma Matthew whit I think all badly the black st 明 I vague فاحنا كنا بندرس تاريخ الفكر السياسي اربع سنوات مم. بندرس علاقات دوليه اربع سنوات مم. منظمات اقليميه ودوليه مم. بندرس نظم سياسيه مم. نظريه الالعاب ونظريه فكر الالعاب والهندسه السياسيه مم. مم. الدبلوماسيه مم. مم. الدبلوماسيه الخارجيه كل ده آه. اختصرنا وله سبب في سبب مم. ان جماعه الضمنهور في اقليم بيغلب عليه الطابع القبلي امم والاهالي بيرفضوا ان بناتهم يخرجهم يروحوا القاهره نعم وعاوزين اقرب حاجه لهم امم فتلبيه ان البنت اللي نفسها تروح اختصاره علم سياسيه فاحنا اختصرناها لها وجبناها لها في نفس الاقليم امم مم. ودي انا كنت بتجول في الكليه مم. سمعت طالب اا سكت من العمداء اللي ما بيقعدوش في المكتب مم. عمري ما قعدت في مكتب كان قاعد مع الموظفين مع الطلبه في مم. كل مكان يعني ففئه ولي امر مع بنته ام قال لها احمدي ربنا في نفس الطوله احتصاره لهم سياسيه اهو القسم اتفتح هنا مم. مم. وانا واقف وسمعت الكلام أوه. فدخلت في الكلام دون ان يعرف انني العميد ام طب القسم ده كويس فقعدوا اتكلموا وكان نفسها تدخل والمجموع ما جاش فكويس قوي ان القسم ده موجود هنا يعني <تصفيق> انت راضي عن المستوى العلمي لطلاب هذا القسم مقارنه بطلاب كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه طبعا القسم مختلف عن الكليه اكيد لكن على الاقل الخطوط العريضه للقسم للقليات الاختصار العلوم السياسيه مم. بيتم اختصارها للليسانس وقرص يعني بيلبي الغرض من الناحيه العلميه مم. لكن الناحيه التخصصيه مم. الطالب بيكمل بيكمل اه بيروح يسجلهم في اقسام العلوم السياسيه في اسكندريه او في قناه السويس مم. او في بني سويف طبعا جامعه القاهره لها ظروف يعني قاسيه في ان احنا الطالب اللي من قسم يروح سعود بي الى الدراسات التاريخيه يعني انت الان طبعا بتدرس في الجامعه ما فيش شك لكن هل الدراسات التاريخيه الان يعني تشهد يعني طفره ام تشهد كبوه الدراسات التاريخيه حاليا محظوظين ب كفره وتنوع المصادر اه يبقى تديها طفره اه طبعا طفره في طفره طبعًا. اه وبعدين امم خرج علم التاريخ من عباءه السياسه امم وبدا علم التاريخ انتقل من اعلى امم الى اسفل امم الى الناس العرقانه الشقيانه اللي صنعوا التاريخ اه يعني لم يعد التاريخ تاريخ الحكام فقط لا ما هو بالمدرسه دي ام تكاد تكون سقطت في كتابه التاريخ نعم ام واصبحنا في كتابه التاريخ م. نتحدث عن الناس ام البشر اللي صنعوا التاريخ ام وليس الحكام فقط ام دي مرحله خدت مجهود كبير قوي م. عشان ننهي حقبه هيمنه أن التاريخ هو أمجاد وحكام واتفاقيات مم. وحروب مم. إلى أن التاريخ هو صناعة البشر مم. أنا دائما كده بقول إحنا شغلتنا نكتب تاريخ الناس العرقانة الشقيانة اللي بنهم المئة وعشرين ألف اللي ماتهم في حفل قناة السويس نعم نعم نهتم بتاريخهم نعم ومن هنا لازم اسالك بمناسبه ال 120 الف اللي ماتوا في حفر قناه السويس يعني في مسلسل درامي شهير بواجهه الحنواني يعني مصبوغ بصبغه تاريخيه هذا العام في رمضان شهدنا مسلسل اخر اللي هو حسن الصباح الحشاشين يعني قل لي كيف تقترب الدراما او تبتعد عن الوقائع التاريخيه الدراما علم قائم بذاته والتاريخ علم قائم بذاته امم الدراما التاريخيه علم ثالث امم الدراما التاريخيه مبنيه على حاجتين امم هي ليست افلام وثائقيه ليست افلام وثائقيه وبالتالي فيها جزء من التاريخ اه وجزء من الدراما وجزء من خيال الدراما. المؤلف لا و... و... واذا كاتب الدراما التاريخيه ما مم. ابدعش في الجزء بتاعه هيتحول لمؤرخ امم او يعني صانع افلام وثائقيه كيف فكر يتحول لمؤرخ ده مثيل ما هو <تصفيق> يعني انا سامحني لهذا السؤال انا اقول حضرتك لان يعني المؤرخ بيبقى لغه التاريخ اه يعني لغه البحث العلمي لغه جافه اه اه وعشان كده كان لما الدكتور قاسم بيبدا في, في اللغه طبعا انا كنت انا ببقى مهووس باللغه دي امم جمال حمدان عنده لغه خارقه مم. وصعبه صعبه ولكنها آه. ممتعه آه. مم. اه بتخلي الواحد مم. يدخل جواها مم. عشان يطلع بالمعنى كثير من الجغرافيين بي بيحسبوا جمال حمدان على الجغرافيين بينما هو في دراساته مزج بين التاريخ والجغرافيا والسياسه والاقتصاد ويعني والمناخ حتى في في مختص اه في اي علم. اه وفي فيلسوف امم الدكتور جمال حمدان تخطى الاختصاصي امم الى الفيلسوف اه والفلسفه مم. هي ام العلوم ام اذا هو واحد من اباء العلوم هي ام, أم العلوم. العلوم وبالتالي اه هو فيلسوف بانه جمع الجغرافيا مع التاريخ الانسان مع المكان نعم في سياق الزمان ام و طلع بالخلطه السحريه مم. اللي اسمها شخصيه مصر نعم دي مش اي جغرافي مختص يعملها مم. لابد ان يمتلك مهارات اوسع واعلى واعمق من الجغرافي التقليدي نعم اعود بك برده الى سؤالي عن الدراما التاريخيه مم. ورايك الشخصي فيها مم. في معالجتين مم. حفر قناه السويس في بوابه الحلواني الحشاشين محسن الصباح ب... وخاصه من الحشاشين ممتدين حتى الان من اللي في الجماعات الارهابيه انا كنت من القريبين من الاستاذ محفوظ عبد الرحمن نعم وهو مم. خريج اداب القاهره قسم تاريخ 1947 ومن ابناء محافظه البحيره والتقيته اكثر من مره مم. وكان الدكتور يونان بيكلفنا مم. اثناء عمله بوابه الحلواني مم. ندور على مصادر عشان يوثق منها المعلومات اه الاستاذ محفوظ عبد الرحمن الاستاذ محفوظ عبد الرحمن لجأ للدكتور يونانيد ده كان مستشاره الاول نعم كان مستشار وكان بيلتقي في الاهرام او في مكتبه في كليه البنات جامعه عين شمس واحنا صبيان صغيرين كده قاعدين م. آه يعني آه بنحاول آه يعني نصر في اهتمامهم م. وكنت افرح لما يقول لي ان النبي راح هات كده بالصخره في حفر قناه السويس مم. بتاع عبد العزيز الشناوي الاستاذ محفوظ عبد الرحمن عايزه فكنت يعني ده تكليف عظيم ان انا مم. اجيب الصخره في حفر قناه السويس للاستاذ محفوظ عبد الرحمن فهو بيصنع الدراما في تاريخ لا يمكن ان هو يتجاهله او يحرفه او مم. يغيره اه لكن في مساحات الامير اشرفت اه من حقه بقى مع الامير اشرفت وهي شخصيه غير واقعيه اه لكن الافعال اللي بتقوم بيها في القصور مم. هي افعال واقعيه امم فمقبوله دراميا مقبوله دراميا في ناصر 56 مم. دخل ثلاث مشاهد امم ليس لهم وجود على ارض الواقع امم الست الصعيديه امم اللي راحت له مم. لهو عايز يقول لنا عبد الناصر الفترة مهران مم. اللي جان تقم للمية وعشرين مليون يقاس اللي المية وعشرين ألف مم. اللي ماتوا في حفر قناة السويس وتبهدلوا في الصخرة وقال لها أمي محمد مم. أمي خالة خذ العسد يعني غازل آه. فكره مم. الصقر مم. وفكره يعني مفيش مانع انه الكاتب الدرامي التاريخي يضيف مشاهد من خياله مساحات تخدم, تخدم تخدم الافكار اللي حصلت اه تخدم التاريخ ليه ليه بقى اه لا يمكن ان احنا ننكر ان 120 الف ماتوا في حفر قناه السويس نعم نعم فتاميم القناه مم. فخر لهم بقت سيده فاضله مم. سيده لان الامهات في الصعيد بالذات مم. عندهم موضوع الطرد ده مهم لا. ثم مم. عبد الناصر الفتا اللي خاب الطرد منطقي جميل مم. جدا دراميا مم. الاستاذ حسن حسني كان بيجري ور عبد الناصر مم. عشان يقول له مشكله العمال مم. في شركه قناه السويس مم. المشكله قائمه بس المشهد ما حصلش مم. قرب عبد الناصر من المصريين مم. التليفون اللي كان كل شويه يجي له من محطه مصر مم. وهو قاعد يعني انت انت انت أه. شايف انه الكتابات التاريخيه الدراميه اللي بتتناول قضايا تاريخيه الى حد ما مم. اقتربت من التاريخ الواقعي التاريخ الذي حدث بنسبه كبيره جدا يعني ضوبت الحلواني وثيقه اه يعني وثيقه مرئيه اا ليه يعني قبل ما نغسل معك هذه السهره الممتعه لازم تقول لي رايك في الحشاشين موضوع والحشاشين مشكله انهم ممتدين حتى الان مم في صوره اكثر بشاعه الارهاب طبعا ده هذا لون من الوان الانتاج الاملاق امم لمصر وعلى غير التوقعات الحشاشين انتاج عالي جدا جدا جدا الاستاذ عبد الرحيم كمال واضح وصريح قال انا ما بكتبش تاريخ انا مستوحى الموضوع من التاريخ مستلهمه وبالتالي في حاجات موجوده آه آه الحشاشين واللي عملوه دي كانت قوه ارهابيه جباره الحشاشين دول وبالتالي لكن هو لعب في مساحات اللي بتسمح بها الدراما لكن عشان الموضوع في حقبة تاريخية سابقة فالناس متخيلة ان ده هو اللي حصل بالزبط لا هو استوحى الموضوع من التاريخ وبالفعل حصل اشبه ده اضعاف اضعاف مكتبة الحشاشين اتحرقت مكتبة الحشاشين اه و تراثهم اتحرق امم لو كان وصل هذا التراث كان اللي عمل الاستاذ كمال هيكون 1% من الحقيقه يا yeah. اه امم ده حرق تراث ال الحشاشين يعني كل مخططاتهم كل يعني كانت مخططات بشعه اه تاريخية. طبعا بشعه ابعن بشعه آه. اه يعني تنظيم دموي تنظيم تنظيم دموي جبار يعني متى يكتب الدكتور محمد رفعت الامام عن حشاشي العصر الحديث والجماعات الارهابيه التي خرجت من عباءه جماعه الارهاب الكبرى الاخوان هو موضوع يعني مهم هو معقد جدا توثيقي عن الجماعه منذ ظهورها الى اليوم وجرائمها وارهابها وكل يعني كوارثها في الشأن المصري والشأن العربي لان الشباب محتاجين يعرفوا كيف نشات وتطورت هذه الجماعه واثرها المدمره على المجتمع الحقيقه الحديث مع المؤرخ والكاتب التاريخي الدكتور محمد رفعت الامام حديث اقرب الى قصه جميله يمتزج فيها الحقيقه الرؤى التاريخيه بالرؤى المعاصره احنا سعيدنا بيك جدا نشكرك على انك حضرت الينا استوديو البرامج العام تشرفت يعني سعداء بك عاشقا للاذاعه ودائما نرجو ان تستمر على هذا العشق والحب لل اذاعه اسمح لنا نختم بكلمه برده عن الاذاعه نعم لو لم استمع يوميا الى الاصوات اللي تربيت عليها اذاعيا اشعر بان شيئا ما ينقصني فلازم الاصوات الاذاعيه لو بعدت عني كما لو كنت مدمن و ماده الادمان راحت مني رغم ان انا لا نحب الادمان ولكن بس نحب الادمان حميم <تصفيق> ادمان حميم شكرا للاستاذ الدكتور محمد رفعت الامام ضيف سهرة الليله في حوارات اتاء المربوطه نلتقي بك دائما على خير تحترم حضرتك وشكرا جزيلا على هذا اللقاء شكرا الاسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة موسيقى مصطفى نبيل مع بحية عبد الرحمن رشد